اخوه اذا اردنا ان نتحرز من الغيبه علينا ان نمشي على هذه القاعده العظيمه اذا ذكرت اخاك المسلم تذكره يعني بذكر الحسن لا تذم اخاك عليك بتقوى الله عز وجل اذا اردت ان تتجنب الغيبه عليك ان تتذكر ان الله عز وجل يراك ويسمعك من فوق سبع سماوات اينما كنت عليك ان تذكر الله عز وجل تكثر من قراءه القران تلهث بذكر الله عز وجل واذا لم تشتغل بذكر الله عز وجل اشغلك الشيطان بالقول والقال والغيب والنميمه وكذا وكذا وكذا عليك ان تشتغل بعيوبك ثم اصلح نفسك عليك أن تشتغل بقيوبك وتصلح نفسك ثم بعد ذلك تصلح فلان وفلان وفلان بالنصيحة الطيبة تبدل له النصيحة الطيبة وهكذا تتذكر إذا أردت أن تتجنب الغيبة تتذكر عقوبة المختاب كأنه هذه الصورة كأنه يأكل لحمة خيه وهو ميت وأيضا يأتي يوم القيامة الذي يقتاب الناس ولو أغفار من نحاس يخمش وجهه وسطر فنا بد أيها الأخوة أن نحذر من هذا الذنب العظيم فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من آفات البساء بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه يا جماعين